الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويقففونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن أهدله فما له من ظل أليس الله بعزيزٍ تقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله قل أف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 كل المتوكلون قل يا قوم يعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب نقي.